بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسراب عبده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تد تخذو من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وَأَوْ بَإِنَّا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مُرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرْوَتَيْنِ وَلَتَعْنُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُؤُنًا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 أُمَّنْ مَادَتَنَ لَكُمُ الْمُلْكَ وَتَعَالَيْنَا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يُنْسَأُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَانَ دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَّ بِرُ مَا عَلَوْتَ تَذْكِرَا أنسَ رَبُّكُم أَن يَرْحَمَكُم وَإِن عُدْتُم مُّدْنَنَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُرُ الْإِنْسَانُ بِالْشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا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 كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وأن كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وأن كان فابن ربك تذنوب عباده قديرا بصيرا من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 قلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحدى سَنَا إِنَّ مَا يضلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلد لهما افت أو تنهرهما وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحًا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُّهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمس وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعَرِّضَنَّ عَنْهُمْ بَدِيعًا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْصُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُعُ دَمْلُ مَمْحَسُوراً ان رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ نَبِيُّ عِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا السماء إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وَأَمَّا قُتِلَ مَاؤُهُ فَاقْتَدِيَا لَنِي وَلِيَهُ سُرْفًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَطْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُ الْكَيْلِ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُ بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ وَلَا تَنْقُفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا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 أفأصفق ربكم بالبنين ودخل من الملائكة نساء إنكم لا تقولون قولا عظيما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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا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 وَجَعَلْنَا عَنَّا قُلُوبَهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ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 لا يستطيعون سبيله، وقالوا أينك النعيم ورفتا أين لما بعثون خلق جديدة؟ قُلْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي سُدُورِكُمْ فَسَيَكُونُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّنَ مَرْوَةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتهمون إن لبثتم إلا قليلا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 ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وَرَبُّكَ اخْلَمَ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّذِيرِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْنِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحُولَهُ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 بَكَأَ أَحَافِظِ النَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّمَا يَشْجُرُ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ الطِّينَ Qāla araytak hāzal lādhikaruntā alayya lā in aḫrta nī ilā yum alqiyāmata aḥtānīka nazarriyatahu illa قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء قم جزاء أم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 لكم الفلك في البحر لتبدأوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا افَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبًا بَلْبَرِّيءَهُ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَن تَجِدُوا لَكُمْ وَقِيلًا أم أَمِنْتُمْ أَن فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم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 ورزقناهم من الضيبات ورزقناهم من الضيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا لأي لا غيره وإذا لنتخذك خليلا ولو لأنسبتنا كلا قد جدت تركنا إليه بشيء قليل اذل لا ازقماك ضع فالحياه وضع فالممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كن دولا تَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا صُمْتَ مَنْ قَدْ أُوْسِلَ قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا أجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا مصيرا وقل جاء الحق وَا زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يقوسا قل قل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 من العلم إلا قليلة، ولا إشئ لنا نزهبا بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها قرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى أر لنا من الأرض أمبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعين بنفط فجر الأنهار خلالها تفجى قط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 فالله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قُلْ كَفَى فِي اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلِ الْفَنَا تَجِدْ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاءُ وَبُكْمٌ وَسَمٌّ مَّقَاعِدُهُمْ جَنَّ كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم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 قُل لَو أَنَّ تَمْلِكُونَ قِطَاءَنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذ جاءهم فقال له فرعون إن أعلمك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائب وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَوْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِ له لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا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 تَجُؤُ أَمْ بِصَنَاتِكَ وَنَا تَخَافُ بِهَا وَبِتَغِيبَينَ لَنَا لِكَسْبِينَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَد